ذَكَّ حَدِيثَ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَمْلِهِ قُسُومٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَال لَهُ أَمْلِهِ قُسُومٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيقُ مِنها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النار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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية كله ولا تخف سنيده سياتها الول وَوطميدك إلى جاحكَ ت خنج بظ وس إ آية الأخرى للورك من آيات الكب إذهب إ في الرعون إ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 ان يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فيلقي يمن بالساحل ياخذه عدور لوعدور الن و القيت عليك حبه مني ولتصنع على يمين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 قلب التسنين في امن مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصنعتك من نفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تكن يا في فكري اذابا الى فرعون انه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّا لَن نَّخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يُظْلَمَ ۖ قَالَ لَا تخافا يَا هُفُ قُلْ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ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 قَالَ قَدْ أَرَيْنَاكَ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ رَدَّ الْبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لهم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 رجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تتعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك آت الأعلى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 هو أن ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلال فَلَا أَقْطَعُ عَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَأْنَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا الذي فطرنا فقد ما ان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير أَبَقَا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَن جِئْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُم جَانِبَ الطُّورِ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوا.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 تِلْقَاؤُهُمْ فَقذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمْ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لنا نسفنا في اليم من إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونخشر المجرمين يومئذ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 يَغْرُهَا قَوْمٌ صَفّ صَفَا لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ امْتِياءَ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ يَدَاعِي وَجَلًا وَقَشَعِرَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لا فَتَأْتِ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَعَاتَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا مُقَرِنًا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوعيد.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 قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا وَلَا تَضْحَى وَوَسْوَسَ وَسْوَاسُ الشَّيْطَانِ فَقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سُوءَاَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَصَانا آدَمُ رَبَّهُ فَغَفَرَ ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ خُذَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَاطِغٌ فَإِنَّ مَا مَنِ اتَّبَعَ مُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا كَوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 والعاقبه لاتقوا وقالوا له لا ياتينا بايه من رب او لم تاتهم بينه ما في الصحف اولى ولو اننا اهناكناهم بعذاب من